وهو معكم أينما كنتم وهو معكم كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور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 فالذين آمنوا منكم وأنسقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقوم المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرونا قت بسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وواهره من قبله العذاب ينادونهم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمالي حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغرتكم الأمالي حتى جاء والله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا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 ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله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 قد بينا لكم لَعَلَّكُمْ لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم كَرِيمٌ كريم والذين بِاللَّهِ بالله ورسله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 الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد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 كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فَتَرَاهُ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا إلى مغفرة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 ذلك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ لَكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 ذلك فضل, الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما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 والله لا يحب كل مختال فقور والله لا يحب كل مختال فقور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن ان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا اتِّغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا فَمَا رَعَوْهَا قرعائتها فأتين الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون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 يُتِيكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَّمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّئِن لَّا يَعْلَم أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ لَّأَضَلَّهُمْ وَلَٰكِنَّ اما اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم